وََّذِي بَعْثَ فِي الأُّينَ رَسُلَ مِنْهُم يَطْلُ عَلَيْهِم يَتْلُ عَلَيْهِم آياته وَيُزَكِهِم وَيعَِّمُهُمُ الْكِتابابَ وَالْحِكمَةَ وَإِن كَوا وَإِن كَانوا مِنْ قَبَلُ لَ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 كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ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 إذَا جَ أَكَْمُنَافِقونَ قالوا نَشحَدُ إكَ ل رَرسُول اللهَّهِ وَلَّهُ يَعلَمُ إِكَ ل ررسُول وَلَّهُ يَعْلَوا إِكَ للَرَسُولهُ واللَّهُ يَشهَدُ إِمُنَافِقينَ لَكذِبُون.